شاء الله بلا نافيه والله ب د ش ن ا ملينا من البيوت ومنها طفشنا 「よく見たら」 وش سوى فينا اليوم ح ض ر ا ل تجول كل اللبس كمم ا ووضعه يهول ونجم على مشوار لا حفلها اسفار يا ربعه س ه ل